قوله تعالى اقتربت الساعة قدمنا الآيات الموضحة له في أول سورة النحل في الكلام على قوله تعالى أت أمر الله فلا تستعجلوا وفي غير ذلك من المواضع وقوله تعالى وإن يروا آية يعرض قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم الآية وقوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي قدمنا أيضا الآيات الموضحة له في سورة ياسين في الكلام على قوله تعالى فاذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون وفي سورة قاف في الكلام على قوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا وقوله تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا وفي سورة الحج في الكلام على قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون قوله تعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر قرأ هذا الحرف ابن عامر ففتحنا بتشديد التاء للتكثير وقرأه باقي السبعة بتخفيفها وقد ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة ان نبيه نوح دعاه قائلا ان قومه غلبوه سائلا ربه ان ينتصر له منهم وان الله انتصر له منهم فاهلكهم بالغرق لانه تعالى فتح ابواب السماء بماء منهمر اي متدفق منصب بكثره وأنه تعالى فجر الأرض عيونا وقوله عيونا تمييز محول عن المفعول والأصل فجرنا عيون الأرض والتفجير إخراج الماء منها بكثرة وأل في قوله التقى الماء للجنس ومعناه التقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر أي قدره الله وقضاه وقيل إن معناه أن الماء النازل من السماء والمتفجر من الأرض جعلهم الله بمقدار ليس أحدهما أكثر من الآخر والأول هو الأظهر وما تضمنته هذه الآية الكريمة من دعاء نوح ربه جل وعلا أن ينتصر له من قومه فينتقم منهم وأن الله أجابه فانتصر له منهم فأهلكهم جميعا بالغرق في هذا الماء الملتقي من السماء والأرض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 فأغرقناهم أجمعين وقوله تعالى في الصافات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم إلى قوله ثم أغرقنا الآخرين وقد بين جل وعلا أن دعاء نوح فيه سؤاله الله أن يهلكهم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 وما دعا نوح على قومه إلا بعد أن أوحى الله إليه أنه لا يؤمن منهم أحد غير القليل الذي آمن وذلك في قوله تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وقد قال تعالى وما آمن معه إلا قليل وقوله تعالى عيونا قرأه ابن كثير وابن عامر في رواية ابن ذكوان وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي عيونا بكسر العين لمجانسة الياء وقرأه نافع وأبو عمرو وابن عامر في رواية هشام وعاصم في رواية حفص عيونا بضم العين على الأصل قوله تعالى وحملناه على ذات ألواح ودسر لم يبين هنا ذات الألواح والدسر ولكنه بين في مواضع أخرى أن المراد وحملناه على سفينة ذات ألواح أي من الخشب ودسر أي مسامير تربط بعض الخشب ببعض وواحد الدسر دسار ككتب وكتاب وعلى هذا القول أكثر المفسرين وقد قال بعض العلماء وبعض أهل اللغة الدسور الخيوط التي تشد بها ألواح السفينة وقال بعض العلماء الدسور جؤجؤ السفينة أي صدرها ومقدمها الذي تدسر به الماء أي تدفعه وتمخره به قالوا هو من الدسر وهو الدفع فمن الآيات الدالة على أن ذات الألواح والدسر هي السفينة قوله تعالى انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي السفينة كما أوضحناه في سورة شورى في الكلام على قول الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام وقوله تعالى فانجيناه وأصحاب السفينة وقوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون إلى غير ذلك من الآيات أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى على أن يكون لنا بكم لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته